أ ح س ن الله إ ل ي ك م يقول السائل بعد كل س و ر ة في ا ل ص ل ا ة هل نقول صدق الله العظيم عند إ ت م ا م ا ل س و ر ة ا ل أ و ل ى قبل الدخول في ا ل ث ا ن ي ة وبارك الله فيكم لا لا, تقول لا يقال هذا لا في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ولا خارجها هو لم ي أ ت ع ن النبي صلى الله عليه وسلم و ل ي س م ن ا ل ق ر آ ن صدق الله العظيم ولكن م ي ه ا ن ب ي ن ا ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م في و ن ك ا ن حقا ص د ق الله العظيم و ل ا أحد أ ص د ق من الله لكن ا ل ت ق ر ب إ ل ى الله ب م ث ل ه ذ ا يحتاج إ ل ى د ل ي ل ي ي ج ص ه ذ الله ا ت ق ر ب ي د خ ذ العظيم ا يحتاج الى د ل ا ل ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م من ع م ل ع م ل ب ليس عليه أ م ر ن ا ف و رد يعني مردود عليه هذا لا يجوز